يقول السائلة أو السائلة تقول ما حكم تنوين خصلات الشعر بما يسمى بي والله أنا لا أعرف ما هذه لكن إن كانت هذا الميش فيه تغيير لخلق الله عز وجل مثلا الشعر الذي شابه حولته من الأبيض إلى الأسود فهذه ورد فيها النهي وإن كان فيه مواد مثلا كيميائية مؤذية للشعر من الممكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر أو من الممكن أن تؤدي إلى أذية الرئيس أو الشعر فهذه كذلك ينهى عنها لذلك أما تجمل المرأة لزوجها فقط بين نسائها فلا بأس به إن كان من الأشياء المباحة والتي لا ضرر فيها لا على الصحة ولا فيها تشبهم بالكافرات فلا بأس به والظاهر أنه الظاهر أنه لا شيء فيه من ذلك أنا لا أعرفه ما هذا لكن قلت أنه لم تكن فيه أضرار جانبية أضرار طبية ولم يكن فيه تغيير للشيبي فقط تلوين للشعر فإن تلوين الشعر بلون آخر كالحناء وغيره جائز مباح ويتجمل المرأة لزوجها بالمباح كذلك من الأشياء المستحسنة المباحة أما إن كان غير ذلك فينهى عنه والله تعالى أعلم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله